بسم الله الرحمن الرحيم 1-غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 واثار الارض وعمرها اكثر مما عمرها وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون 129-ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كَذذَّبوا بآياتِ الله أَنْ كَذَّبُ بآياتِ اللههِ وَكَانوا بِهَا يَسْتَهْزئون اللهَّهُ يَبدَاءُ الْخَلْقَثَُّ ثم يعيدُهُ ثمَُّ إلَيه تُ جَعون وَيَمْمَ تَقومُوم السَّاعةُ يُبِنِسُ الْمجرمون وَلَمْ يَكُهُم مِن شُرَكَائِمْ شُفَعَ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 إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْن يَسْنَعون وَمِنْ آياتِ يُرِيكُم الْ البَررقَ خَوْفًا وَقَمَعَ وَيُنَزِلُ مِنَ السَّممَا أَم فَيُحِيبِهِ الْ الأأَرضَ بَعَدَ مَوْوتهام إِ فِي ذَِكَ للَآيات لِقَوْن يعَقِنون وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا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 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 122-إذا أَذَاقَهُم منه رحمة إذا فريق منهم, إذا فريق منهم بربهم يشركون 123 بِرَبِّهِمْ بما آتيناهم بِمَا فسوف فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ أم أَمْ عليهم سلطانا فهو يتكلم بما بِمَا به يشركون 125-وإذا 121-ما أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 كَهُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو الله اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ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 وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الذي عَمِلُوا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدين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 فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَنَتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الذي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السماء فَيَبَسُقُهُ في السماء إكَي فَيَشَ وَيجعلُهُ كِسَفًا وَيجعلُهُ كِسَفَ فَتَرَ وَدَقَ يَخْرُرجُ مِنْ خلَالِه فَإِذاَا أأَصابَ بِهِ مَيْشَاء مِنْ ععبادِهِ 124- وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين 125- فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذَلِكَ لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدِبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَذِي الْعُمِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ لَن تَسْمَعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وشيبة يخلق مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيومَ تَقوم السَّاعةُ يُقسمِمُ الْمُجرِْمُونَ مَا لَسُ غَيْيرَ ساعة كَذَكَ كانَوا يُؤْفَكُون وَقالَا الذي نَعوتُ الْ الععِلمَ والْإمَانَ لقددِلَ بِسُْمْ فِي كِتابِ اللهَّهِ ل يَوْومِ البعث فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ عَمَلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يستعتبون. وَلاقدَ ضَرَضنا للِنَّاسِ فيِي هذا قُوآان كلُمَة وَلا إ جِتَهُ بآيَة لا يَقول الذيينَ كَفرَوا لاَقول الذيينَ كَفرَوا إنِ أَتُم إلاا مُبقِلون كَذَلِكَ يَقبَع اللهَّهُ علىى قُلُ بالَِّذينَ لا يَعلممون. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ